وَهُوَ اللههُ في السَّمواتِ وَفيِيأَرض علىلَ مُسِرَكُمْ وَجَهرَكُمْ يَعلَ مُسِرَكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيعلملَمُ مَا تَكْسِبون وَماَا تَأتِهم مِن آيَةٍ مِن آيات رَبِّهِم إِللاا كانَوا عَهَا مارضين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 سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكاً لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا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 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 فت يععرفونهُ كمامَا يععرفونَ أَبنهُم الذيذينَ خَسون أَفُسَهُم فَهُم لا يُؤمنِون وَمَنْ أظْلَم مَِّا نِفتعَ الله كَذِبًا أَ كَذذَّبَ بآياتِ إهُ لا يفْلح الظالمُون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 وسهم وما يشعرون ولو تروا اذ وقفوا يَا النار فقالوا يا نُكَذِّبَ نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم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 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ وَلَا قَائِمٍ يَطُوفُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمٌ إِلَّا أَمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَوْطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلى ربهم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 فَالْأَيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ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 إن بور كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين دريل فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفتقون كلا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك إن التَّبِع إِلَّا مَا يُح إلَي قُلْهَل يَتَوِ الْ الأعْماوبَصير أَفَلا تَتَ فَتَّرون وَأَنفِر بهِهِ ال الذيينَ يَقافون أي يُحشَرون إ ليسَ لَهُ مِن دُهِ وَلُ وَل شَفع عَهُم يَاتقُون وَل تَقُرد الذيذينَ ييدونَ رََّهُم بالِالغَدات والعَش لدونَ وَجههَا مَا عليكَ مِنْ حسابِهِم مِن شَيْء وَماَا مِن حسابِكَ عَلَْهِم وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَهِم مِ شَيئٍ فَتَطُردَهُم تَطُردَهُم فَتكونَ منِنَ وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اها اولئك من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم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 سَمثُمَّ إلَيْهِ مَجعكُمْثُم يُنَبّكُم بماَا كُنتُم تَعملون وَهُوَ القاهِرُ فَوْوقَعبادِ وَوهو القاهِرُ فَوْق عِبادِهِ وَيُسٍ عَلَيكُمْ حقَضَ تَّ إ ج حَدَكُم المَوْثُ توَفَّهُ رسُلناَا توفَّذْهُ رُسُلناَا وَهُمْ لا يُفَقُون ثم يردون الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من قلومات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لا ان انجانا من هذه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنَ الْفَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأس بعض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 ب أُبَسلوا بِمَا كَسَبوا لَم شَرَاب مِنْ حَممِ وَعَذاَابٌ أَلين لَهُم شَرَابُ مِنْ حَممِ وَعَذاابٌ أَلم بِمَا كانَوا يَكفُرون قُلْأَنَدُعوا مِن دُون اللهِ مَا لا يَنفَعنَا وَلَا يَبونَ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 وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ قُمْ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 وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الآفلين فَلَمَّا رَأقَمَرَ بَزِ غًا قَالَ هذا رَبّ فَلََّا أَفَلَ قَالَلَ إَِّمْ يهْدِن رَبّ ل إَِّمْ يَحْدني رَبّ لَأَكَُّ مِنَقَوْون الضِين فَلََّا رَأششَّمْ سَدَزِ غَدًا قالَالَ هذا رَبّ هذا أَررب فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا أَلَا إِنَّنِي وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّون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 وَكْفَ أَقافُمَا أَشرَتتُم وَلَا تَقافُونَ أنكُم أَشرَكْتُم بِلله أَشرَكْتُمْ بِلهِ مَا لَمْ يُونَزْدِ الْ بِهِ عَلَيْيكُمْ سُلطان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 ومن ذريتني داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين وَمَن آذَاهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدون قلنا أسألكم عليه أجرا قلنا أسألكم عليه أجرا إنه هو إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم في خوضهم يلعبون وَهَٰذَا كتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة, والملائكة باسطوا أيديهم أخرجون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 انظُروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وقلقهم وخرقوا له بنين وبنات وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بَبحَانَهُ وَتَعَلَ عََّا يَصِفُون بَدعُ السمواتِ وَالْأَرضِ أنأََّ يكُون لَ وَلَدُ وَلَمْتَكُلهُ صاحِبَ وَقَلَقَ كُ شَيء وَهُوَ بكُلّ شَيءٍ عَم ذَِكُم اللهَّ رَبّكُمْ ل إلَهَا إلَّهُ وَقالِقُ كلُّ شيءَ خَالِقُ كلُلِّ شَيئٍ فَعْجُدُ وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائع من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير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 اول مرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى واشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء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 وكذلك جعلنا لكل نبة عدوا شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يحي بعضهم الى بعض يذقرف القول غراما ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفترون ولتصرا اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مبدل لكلماته وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذ تُضَاعُ أَثَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 كَذَلِلكَ زُين للِكافِرين مَا كانوا يَععمللون وَكَذَلِكَ جَعللنا فيِي كلُِّ قَريٍَ أَكابِرَ مُجرِمهَا لَمكُروههَا وَماَا يَمكُرونَ إِللاا بِأَن فُسِهِم وماَا يَشْرون وَإذا جَاءتْهُم آيَةُ قالوا لَ نُؤ مِنَ حتىَ نُقْتَامِت لَمَا أُت يَسُلُ الله اللهَّهُ أَعلممحيَيثُ يَجعَالُ لِسالةَ سَُصيبُ الذينَ أَجوَمُ صَظَهُ أييون دَ اللهَِّ وَعذاابُ شَديد وَعذاابُ شَديد بماَا كانَوا يَيمْكُ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 وَقالواهذِ أَنعَامُوا وَحَرْتُ حِجرٌْ لَا يَفَعَمُهَا لَا يَطْعمُهَا إِلَّا مََّ شَُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنعَامُ حَرِّمَةُ بهورهَا وَأَنْعَامُ ل يَذْكُرُ نَ اسمَْ اللهَّهِ عَلَيهَا وَأَنعَامُ ل يَذْكُرُ نَسَ اللَِّ عَلَيْهَِرَأَن عَلَْ عليه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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وَغَيْرَ متشابه كلوا من ثمره إذا أتمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَيَنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَنِ ثَيْن نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرَةِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا ذَكَرَيْنِ حَرَّ وَمَاءٌ أُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ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 ذالكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِذْ كَذَّبُوا كَفَأْخَرُ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعًا رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ القوم يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا وَالِدَانَا وَلَا أَزْوَاجُنَا وَلَا حَرَمًا مِّمَّا شِئْنَا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُتِلَ عَلَيْنَا الْكِتَاب لَكُنَّا أَحْدَى مِنْهُمْ وَقَد جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إلا مِثْلَهَا وَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قَُّا إلَ رَبِّكُمْ م رجِعُكُمْ فَيُونَبّئُكُم بِمَاكُم تُم فِيهِ تَقْتَلكُون وَهُوَ الذي جَعللَكُم قَلَ إفَأَررضِ وَرَفَع بَعْبَكُم وَرَفَع بَعْبَكُمْ فَوْوقَض دََجاتٍ مَبلُوَكُم فِي مَا آتكُمْ إِ رَبَّكَ سرَرعُ العِقابِ وَإِنهُ لَغَفُورون الوطين